فإن جاءوا تفحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين قال الأخوة في المختصر في التفسير جزاهم الله خيرا هؤلاء اليهود كثيرو الاستماع للكذب كثيرو الأكل للمال الحرام كالربا، فإن تحاكم إليك أيها الرسول، فاصل بينهم إن شئت أو اترك الفصل بينهم إن شئت، فأنت مخير بين الأمرين، وإن تركت الفصل بينهم فلا يستطيع أي ضروك بشيء، وإن فصلت بينهم فافصل بينهم بالعدل. وإن كانوا ظلمة وأعداء إن الله يحب العادلين في حكمهم ولو كان المتحاكمون أعداء للحاكم في هذه الآية الكريمة بيان لعيوب أهل الكتاب وفي ذلك بيان للعيوب وأيضا أن يحذر الإنسان أن ينجر بهذه العيوب وأن يتابعهم أو يتمثل لهم أو يحبهم فوصفهم ربنا بأنهم سماعون وهي صيغة مبالغة من كثرة الاستماع ولذلك الآن فتحت على الناس قنوات السوء والفجور والكذب والبهتان والبطلان فالمسلم ينزه مسامعه عن الاستماع عن الحرام سماعون للكذب أكالون للسحت أيضا هي صيغة مبالغة والسحت هو المال الحرام وسمي المال الحرام سحتا لأنه يسحث المال ويذهب بركته فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم إن جاؤوك للتحاكم فاحكم بينهم لأنهم قد جاؤوك فبين حكم الله تعالى أو أعرض عنهم لأنهم لا يريدون الحكم الشرعي الذي شرعه الله تعالى وإن تعرض عنهم يضروك شيئا في هذا تصوير للنبي صلى الله عليه وسلم في تثبيته على الحق وتصبير النبي صلى الله عليه وسلم تصبير لكل مؤمن فإن الإنسان إذا ثبت على الحق فلن يضر بشيء وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إذا أردت أن تحكم ورأيت المصلحة في حكمك فاحكم بينهم بالقسط والعدل ولا تخالف في هذا بحجة أنهم أعداء فديننا الحنيف يعلمنا العدل حتى مع المخالف ثم رغب ربنا جل جلاله بالعدل فقال إن الله يحب المقسطين إن الله يحب المقسطين فهذا فيه ربنا يحب المقسطين ولذلك جاء في صحيح مسلم إن المقسطين على منابر من نور عن يمين الله تعالى يوم القيامة وفي هذه الآية الكريمة التحذير بالأكل مال الحرام وما أكثر أكل مال الحرام عند الناس صار الناس يتساهلون في هذا تساهلا كثيرا والقاعدة أن صاحب المال الحرام يعني ان أنفقه لم يبارك له فيه وإن تصدق به لم يقبل منه وإن خلفه كان زاده إلى النار والعياذ بالله ثم قال تعالى وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين قال الإخوة في المختصر في التفسير وإن أمر هؤلاء لعجب فهم يكفرون بك ويتحاكمون اليك طمعا في حكمك بما يوافق اهواءهم وهم عندهم التوراة التي يزعمون الإيمان بها فيها حكم الله ثم يعرضون عن حكمك إذا لم يوافق أهوائهم فجمعوا بين الكفر بما في كتابهم والإعراض عن حكمك وما صنيع هؤلاء إلا بصنيع المؤمنين وما صنيع هؤلاء بصنيع المؤمنين فليسوا إذن من المؤمنين بك وبما جئت ربنا يقول أيها الإخوة باسم الاستفهام شار إلى التعجب وكيف يحكمونك وعندهم التورات فربنا جل جلاله قد أنزل التورات على موسى عليه السلام وفيها الهداية والموعظة والنور ولكن اليهود قد حرفوا وبدلوا وغيروا فيها حكم الله التوراة التي فيها, فيها حكم الله هي التوراة غير المزورة ثم يتولون من بعد ذلك يعني بعد هذا الشيء يعرضون عن التوراة التي أنزلها ولو أنهم طبقوا التوراة لآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وما أولئك بالمؤمنين هذه الباء زائد من حيث الإعراب وهي جاء بها لأجل التأكيد وما أولئك بالمؤمنين فهؤلاء الذين يفعلون هذا الشيء ليسوا بمؤمنين ثم قال تعالى ان أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون قال الاخوه في المختصر في التفسير جزاهم الله عنا وعن المسلمين خيرا إنا أنزلنا التوراة على موسى عليه السلام فيها إرشاد ودلال على الخير ونور يستضاء به يحكم بها أنبياء بني إسرائيل الذين انقادوا لله بالطاعة ويحكم بها العلماء والفقهاء الذين يربون الناس لما استحفظهم الله على كتابه وجعلهم أمناء عليه يحفظونه من التحريف والتبديل وهم شهداء عليه بأنه حق وإليهم يرجع الناس في أمره فلا تخافوا أيها اليهود الناس وخافوني وحدي ولا تأخذوا بدلا من الحكم بما أنزل الله ثمنا قليلا من رئاسة أو جاه أو مال ومن لم يحكم بما أنزل الله من الوحي مستحلا ذلك أو مفضلا عليه غيره أو مساويا له معه فأولئك هم الكافرون حقا هذه الآية الكريمة فيها ملامح عظيمة فربنا جل جلاله بدا بضمير العظمه إن فربنا هو الذي انزل التوراة على موسى ان انزلنا التوراث فيها هدى فيها هدى ونور الهدى العلم والنور باعتبار ان العلم ينير الطريق فهذا العلم انار هذا العلم الطريق وذلك ان الانسان كلما زاد علما ازداد نورا وبصيرا وتعرفه إنا أنزلنا التوراة فيها هدى أي هداية ونور أي استضاءة للطريق ومعرفة لأحكام الدين وما ينبغي على الإنسان ومعرفة حق الله تعالى في كل أمر يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا فهذا الحكم يحكم به موسى عليه السلام وكلام جاء من بعد يحكم به الذين اسلموا في الأنبياء جميعا اسلموا واستسلموا لله وجعل الإسلام هو المهيمن عليهم وانقادوا لحكم الله تعالى والربانيون الرباني هو الذي يربي الناس بالعلم وهو نسبه إلى الرب فالرباني منسوب الى الرب وهو الجامع إلى العلم والفقه البصير بالسياسه والتدبير والقيام بامور رعية وما يصلحهم في دينهم ودنياهم وهو العالم الحكيم وهو الفقيه التقي العابد والمعلم المصلح فسم نسب إلى ربه أعظم نسبه باعتبار أنه يبلغ عن الله رسالاته وأنه يرب الناس ويعلم الناس ويسيس الناس بالموعظه الحسنة وما يصلح أحوالهم والربانيون والأحبار هو العالم العلماء بما استحفظوا من كتاب الله يعني هنا استحفظوا أي أمروا بحفظ أوامر الله بحفظ كتاب الله تعالى طبعا هذا الكلام عن أهل الكتاب وهو يشمل أيضا المؤمنين وربنا جل جلاله قد تكفل بحفظ الكتاب انا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظن أما أولئك فقد استحفظوا ولكنهم لم يحفظوا ففيه إرشاد لهذه الأمة بحفظ الوحيين الكتاب والسنة فهم استودعوا حفظ الكتاب والحفظ هو التعاهد وغلة الغفلة ومن أجل أن يحفظ من ولا يضيع منه شيء ولا يفرط بشيء منه بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء إذن هم شهدوا هذا الكتاب وهم ينبغي عليهم أن يحفظوا هذا ويبلغوه ولكنهم لم يفعلوا. فلا تخشوا الناس هذا خطاب لهم واخشوني وهو أيضا يشمل جميع المخاطبين على أن المؤمن إنما يخشى الله سبحانه وتعالى ويبلغ رسالات الله ولا تشتروا بآيات ثمنا قليلا أي لا تغيروا لأجل حطام الدنيا الفاني فالدنيا كلها قليل وربنا قال قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا ولا تشتروا باياته ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون وفيه أنه لا يصلح لعبد الله في ارض الله الا حكم الله سبحانه وتعالى ثم قال تعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفاره له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون قال الأخوة في المختصر في التفسير جزاهم الله خيرا وفرضنا على اليهود في التوراة أن من قتل نفسا متعمدا بغير حق قتل بها ومن قلع عينا متعمدا قلعت عينه ومن جدع أنفا متعمدا جدع أنفه ومن قطع أذنا متعمدا قطعت أذنه ومن قلع سنا متعمدا قدعت سنه وكتبنا عليهم أن في الجروح يعاقب الجاني لبثل جنايته ومن تطوع بالعفو عن الجاني كان عفوه كفارا لذنوبه لعفوه عمن عم ظلمه ومن لم يحكم بما أنزل الله في شأن القصاص وفي شأن غيره فهو متجاوز لحدود الله طبعا وصف هنا قال تعالى فأولئك هم الظالمون باعتبار أن الإنسان ظالم لنفسه ظالم لغيره إن لم يؤدي حق الله تعالى إذا الإسلام التام هو إسلام القلب وإسلام اللسان وإسلام الجوارح والربان هو الذي يعلم الناس الدين الحق فربنا قال وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس أي تقتل النفس بالنفس ويقتل الرجل بالمرأة والعين بالعين إذا فقى الإنسان عين آخر فقعت عين الجاني والانف بالانف من جدع أنف آخر جذعة أنفه والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص أي مقابلة الفعل بمثله فمن تصدق به فهو كفارة له من عفا فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون قال الأخوة في المختصر في التفسير بعد هذه الصفحة من فوائد الآيات تعداد بعض صفات اليهود مثل الكذب وأجر الربا ومحبة التحاكم لغير الشر لبيان ظلالهم والتحذير منها بيان شرعة القصاص العادل في الأنفس والجراحات وهي أمر فرضه الله تعالى على من قبلنا الحث على فضيلة العفو عن القصاص وبيان أجرها العظيم المتمثل في تكفير الذنوب، الترهيب من الحكم بغير ما أنزل الله في شأن القصاص وغيره إلى هنا هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد